و ا ل م ر س ن ا ت عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذ ك ر ا عذرا أ و نذرا إ ن م ا توعدون لواقع ف إ ذ ا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل أ ؤ ق ت ت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين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 إلى قدر م ع ل و م فقدرنا ف ن ع ه ا ل ق ا د ر و ن و ي ل ل م ك ذ ب ي ن أ ل م نجعل ا ل أ ر ا س ل ا ح ي ا ه وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء أ فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون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 وين ل ا ؤ ذ لهم ف يومئذ ع ت ذ ر ن ويل و ي ل ل م ك د ب ي ن هذا يوم الفصل جمعناكم و ا ل أ و ل ي ن ف إ ن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ ل ل م ك د ب ي ن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 ويل ت ت م ع و ا ق ل ا إنكم مجرمون و يومئذ للمكذبين د ب ي ن و إ ا اركعوا لا قيل يركعون ويل يومئذ لهم ل م ك د ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون شركه الهدى ل ر ل ل ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م